دعاء قنوت ودعاء اقض لنا اللهم اهدني في من هديت وعافني في عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك